بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا, والصفات صفا فالزاجرات زجرا, فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرى إِ إلََكم لَاحد إِ إهَكُملَاحد رَبّ السماواتِ والأَرض وَما بََهُ ماَا ورَبُّ المشعارِقُ رَبّ السماواتٍ والأَرض وَما بََهُ ما ورَّ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ وَحِفْظًا لا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ لا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُهُورًا دُهُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَصِيبَ اِلَّا مَنْ خَطَفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ سَاقِطُ اِلَّا مَنْ خَطَفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ سَاقِطُ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُم أَشَدُّ خَلْقًا أَمَّنْ أم خَلَقْنَا فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُم أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ ويسخرون, وَيَسْخَرُونَ وَإِذَا ذُكِّرُوا وإذا رأوا آية يستسفرون وقالوا إن هذا وَآبَاؤُنَا الأَوَّلُونَ وَآبَاؤُنَا الأَوَّلُونَ قُلْنَا وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ قُلْنَا وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون احشر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم الى صراط الجحيم وَقِفُوهُمْ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ مَا لَكُمْ لاَ تَنَاصَرُونَ مَا لَكُمْ لاَ تَنَاصَرُونَ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ وأقبل بعضهم على بعض يتساء أوَيناكم إننا كنا غاوين أوَيناكم إننا كنا غاوين فإنه يومئذ في العذاب مشتركون نال بالمجرمين إ كذلكَ نَال بال المجرمين إهُ كانوا إذ قلَ لَهُ لا إلَ إَّ الله يستَكّون وَيَقُولُونَ إِنَّ لَكَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنونٌ وَيَقُولُونَ إِنَّ لَكَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنونٌ بَلْ جَاءَ بالحق وصدق بالسليم انكم لذائق العذاب الالم انكم لذائق العذاب الالم وما تجزون الا ما كنتم تعملون وما تجزون الا الله المخلصين إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم ارْفَعِين وَعَالِقَهُمْ قَاصِرَاتٌ ارْفَعِين كَأَنَّهُنَّ نَبِيضٌ مَكْنُونٌ كَأَنَّهُنَّ نَبِيضٌ مَكْنُونٌ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ على بعض سَأَرَى قَال قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ يَقُولُ أَأَنَّكَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قالت الله إن كت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا له الفوز العظيم إن هذا له الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العامل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 عليها لا شوبا من حميم ثم ان لهم نار جهنم لا شوبا من حميم ثم ان موجعهم الى الجحيم انهم الفؤاباءهم ضالين انهم ألفوا وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنَعَمَّ الْمُجِيبُونَ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنَعَمَّ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ نوح وجعلنا ذريتههم الباقين وجعلنا ذريتههم الباقين وتركنا عليه في الاخرين وتركنا عليه في الاخرين سلام على نوح في كَذَالِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ كَذَالِكَ نَجْزِي الْمُفْسِدِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَمَا أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ وَمَا الْآخَرِينَ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بقلب سليم ابيه وقومه ماذا تعبدون ان قال لابي وقومه ماذا تعبدون ائذكن الهات ذون الله تريدون ائذكن الهات ذون الله تريدون فما ظنكم برب بالعالمين انا ظنك برب العالمين فنظر نظره في النجوم فنظر نظره في النجوم فقال اني سقيم, فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فَرَغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ فَرَغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ مَا لَكُمْ فَرَغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ أقبلوا إليه يزفون أقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنو له بنيانا فالقوه في الجحيم قالوا بنو له بنيانا فالقوه في الجحيم فارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين فارادوا به كيدا فجعلناهم 117. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدي 118. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدي 119. رب, رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى فلما بلغ معه السعي قال يا بني فَكَفَّهُمْ وَمَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ من فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَهُ لِلْجَبِينِ فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَهُ لِلْجَبِينِ وَلَدَيْنَا هُنَيَ إِبْرَاهِيمَ وَلَدَيْنَا هُنَيَ يصدق ترونيها ان كذلك نجزي المحسنين ان كذلك نجزي المحسنين ان هذا له والبلاء رديناه بذبح عظيم ورديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الاخرين وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم لِذِي الْمُحْسِنِينَ كَذَلِكَ لِذِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا المؤمنين إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ وَبَشَّرْنَاهُ الص وَطنا عَلَهِ وَعَلَ إحابُ وَنا عَه وَلَاق وَمِذُتِهِمَا محسِن وَظَالِمُ لنفسهِ وارم لنفسه مبين ولقد مننا, ولقد مننا على موسى وهارون ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونجيناهما ب الل وَنَصَناَّهُم فَكهُم الغَالِبين وَنَصَناهُم فَكون الغَالِبين وَآتَنَاهَُ الكِتاب المُستَذين وَآتَناهُ الكِتاب المُستَدين وَدَنَاهُ مَ الصّوااطًا وهديناهما الصراط المستثيل وتركنا عليهما, وتركنا عليهما في الآخرين وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي صالحين ان كذلك لا يزيغ المحسنين انهما من عبادنا المؤمنين انهما من عبادنا المؤمنين وان إلياس لمن المرسلين إذ قال لكم به ألا تكتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ إلا عباد الله المخلصين إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين وتركنا عليه في الآخرين, عليه في الآخرين سلام على إلياسين سلام لَجِزِ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ لُوطًا مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَإِنَّ لُوطًا اذن جيناه واهله اجمعين اذن جيناه واهله اجمعين الا عجوزا في الغابرين عجوزا في الغابرين ثم دم امرنا وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَغْرُونَ عَنْهُمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ وَإِنَّ اللَّيْلَ أفلا, أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَإِن يُ سَلَ مَِ الموسَلين إذ أبَ قَائلَ الفُلكِمشحُون إذ أأَ قَائلَفُلكِ المشحُون فسهمَ فَكانَ مِنَ المُودَ حَظين مِنَ المُود حَظين فَلتَقَمَهُ الحوتُ وَهُو ملين 111. فالتقمه الحوت وهو ملي 112. فلولا أنه كان من المسبحين 113. للبث في بطنه إلى يوم يبعثون 114. للبث في بطنه 111. فنبذناه بالعراء وهو سقيم 112. وأنبثنا عليه شجرة من يقطين 113. وأنبثنا عليه شجرة من يوَةَ مَكُكين وَأَسَلناَاهُ إى مأتِأَلفٍ أَوْ يَزيدون وَأَسَلناهُ إى لئتِأَلفٍ أَْ يَزيدون فَأَمَمُوا فَمَََّّهُم إلى حين فَآمَم فَمَتََّهُ إى حين فاستفتهم أل ربك البنات ولهم البنون فاستفتهم أل ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم الا انهم من افكهم لا يقولون الا انهم من افكهم لا يقولون من افكهم لا يقولون ولد الله من لا يقولون ولد الله وإن انهم لكاذبون وانهم لكاذبون اصغى البنات على البنين اصغى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون ما لكم كيف تحكمون افلا تذكرون افلا تذكرون أَمْلَكُكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ أَمْلَكُكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَأَجْعَلُوا بَيْنَهُ وبين الجن نَسَبَ وَجَعَلُوا زَيْنَهُ وَزَيَّنَ الْجِنَّتَ نَسَبَ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سُبْحَانَ الله عما يصفون خَ ماَا يصفون إلاا عبَادَ الله المُفصين إا عباد الله المفصين فَإِنكم وَماَا تَعَبُذُون فنكُم وَماَا تَعبون م عليه بفاتنين ما كنت ارهب فاتنين الا من هو صال الجحيم الا من هو صال الجحيم وما منا الا له مقام معلوم وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون, وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لو أن عندنا ذكرا من الأولين كن عباد الله المخلصين كن عباد الله المخلصين فكفوا به فكفوا به فسهوا فيعلمون فسهوا فيعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين وَرِقْلَ سَرَّتْ كَلْنَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُسْلِمِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جندنا لهم فَتَوَلَّى عَنْهُمْ حَتَّى حِين, حين وَأُنْصِرُهُمْ فَسَوْفَ يُنْصَرُونَ وَأُنْصِرُهُمْ فَسَوْفَ يُنْصَرُونَ أَفَتَظُنُّونَ أَنَّهُمْ يَسْتَعْجِلُونَ أَفَتَظُنُّونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حتى حين وَأَنصِرْ فَسَوْفَ يَنصُرُونَ وَأَنصِرْ فَسَوْفَ يَنصُرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى وَسَلَامُ النَّانِ الْمُحْسَنِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ